غطي اخر جزء منها لا <تصفيق> لا اذا اذا وفي حال الصحه يسخلو بغرعوا بأخر... يعني ولو علقه اخر يعني الحين تغرق الروح ها <تصفيق> قالنا الحياة جزء منها عن الصحة نص الصحة. إيه، وقال أعتقد بس الصحة. كانوا إيش آخر قدم؟ بعد هلا؟ بعد المغرب هو هالمخور. لا، لا وبدر لا، هذا. هذا بخور. هذا الحمد. لا، لا قديم بخور. هذا نادس. سعر بخور. Na, den abit bakhair. Na, den. Ay gila, ma bla bit bakhair ma kan. Na, tamas. Ya. Ha? بيجي فيهم غلط. ما بلا بعضهم كيف غلط بيجيهم مرضة يعني كاد ولا واحد فالمية وذي بيه الصحة ومزق إذا بعضهم بيتراكدوا بخار وقلوا لي وقالوا لي ولا هكذا ولا ولا هو قبله الرجوع فعلا نعم قال لنا إذا بدوا واحد يستمتع يوقفوا عادي يستمتع لك شيء من حياته في يوم لما آخر. راجل من. يجهم الرأس الماء. يجهم الرأس. يجهم لا يجي من الثلاث. يستمتع به. إيه ما هو الوصي. من من, من من الثلاث. حين الله. إيش من الثلاث. يو وصي. كل مكاله الشيء الثلاث يكفي بعدي خليه. لا يجي هو بعضهم. مثلا ما معه ورغبه هكي حال ما بلاء ما يشتيه يسبر كذلك ما <تصفيق>